يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يوم إذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم ما دعى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 كل مرئ بما كسب رهيهم وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثين ويقوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساب ما <تصفيق>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 أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرًا فهم من مغرمين مثقلون أم تسألهم أجرًا فهم من مغرمين مثقلون أم عدهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدًا فالذين كفروا هم المكيدون أم له ام الوه غير الله